لاذا هو لا ندم ما يتعدى في فظى اللي سيقان ويستي الله كان أكبادا ليس لك شانو تعبدانو بجيدا لننزل اللي إلا وغيوق الجسادا أخاها متلاقي الدين ويقوم الجهالا رضاك رقصمي صدور دي قال الجيدا يبلاي يقصر طراب بيك ودي قالت سعيدا يقول الخير يقول شم تفلون الأذرة روان زياد الحديث بالنبي محنى إنه يقدر <تصفيق> في زوازن سيطرد وقلت هفلهم ملوط خمسا فراوات أحداث وانها يقص عيني إلا شوقات الحياة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 ليك السوبر جايان للال قروه لانواع العباده واي كل جهاده يحتاج جايان لتضاد السر الجهاد اجاز توتي زيانين ديال الزكاه الاحباب يقاد الله حتى حلمك على الشرابه يقادر نظام دريش جوادا في قادرين اللي غير الشيخ خيار على الماء ونركز نحيدا اللي خلنا ديجي تصد هذا القله أول رسولي حنيت من ناقل هذا اللي خلقوا ذنين وطريقين الله من الحياة جاءت قيتنا من كتوبة ذكر الله العظيم في الندي محمد شهادة شفر زيط لغير إحبادة يبقى الزريحة الصادم يعبدال وبالإيدة إلي كله لي حكمتين يغزوا ربي محمد اللي في إنه جيبري جاوث النبي محمد إذ يغليز يقنوا <تصفيق> رسول الله بحراجة السوزوت نافي جيبري يا محمد إغليز يقنوا سخدران وقلتها في ذات المنتهى جيبري إنه يتنفيز وينصحاب إنه محمد وياه أذكر الغيس لحيجة من قلات رحارجة سبعين من العيجة راغين من الكتوب على القصة يمطحرة يجورق الملاثون يدرقين العجار يقول غير المرس بزهوري للأزادة اللي قيلة زيوري إني يزوغ ليدة لاغيت ياسر الزج النبي محمد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 الله اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض الله وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا الله رضو وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا وارض عنا ولا أكي نورنا أعضى كما في سن ثمان فقوضي لفن سن يصبيخ العذب إنه يصبيخ العذب سن مستمو حمد إنه كله قد في الغيال يرادن زف موسى تصغيرمو بلي اسكن جبيرهم قرن بلا ما نروح الناس اري يسورو يفوتنا يوريك ايه زعفتا ايدي سولورجي درا ثم و كل عند اي حل في تظليت في هذا الباب نديو المرشد الدومري السر ومزداد وني وصف حنا اجد مراد يعني إيه غلني اطروا تي ياخذوا نوك ابو سيدنا سيدي زيرو ضد المصرف انت في بحنا في فاز لي كان تظل الصياد ولا ايصور لا تظل ليس ذاك يقول زعما قولات سنتكلمي لله بالقدور اتق لا يا ونار الساي و نار الضرات ربوني ضي اسمك يغفر سند زرو اما ولا سنتزي لا يا و تدعي فحال مازال ترى هذه الجزا دولي خير <تضرع> في الضيئة خيرك خير أكل حنوب لنا يا أكاملا يا جوازا أن تبعي الشريعة في زراعة الرغاة على أكبراني لقفراج لحكم من مثل الثلاث لقيت يتوقون الناس جذل فريكي حيثوب رفاتون كيخي أخار عجل لن تذنبه ويقولون انال اعضل طلع ليه اللي قال لي